بوك تو ديفيدا ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون سبوردني رجيني سودالي الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان. نِيْزْنَمْ دَالِيْ تُوِيْ مِسَّاَكَ. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. نِيْزْنَمْ لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. Не знам. Дали ти кеме побара? Ла адри, ин кана се јухабирни. Ла адри, ин кана се јухабирни. Дали ти навистина ме сака? Ин кана حقан јуһбни. Ин кана حقан јуһбни. Дали ти навистина ке се врати? إن كان حقاً سيعود. إن كان حقاً سيعود. دالي توي نفيست نع كيم إن كان حقاً سيخابرني. إن كان حقاً سيخابرني. دالي توي مِثْلِ نَمِينَةَ. إني لا أتساءل ما إذا كان يفكر فيها. إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه؟ سيبراشو вам دالي توي إما ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ سيبراشو вам دالي لاجة؟ ما إذا كان يكذب؟ أني أتساءل ما إذا كان يكذب. ما إذا كان يفكر فيها حقاً. إذا كان يفكر فيها ما, فيه ما إذا كان لديه واحدة أخرى. ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ دا الطوي فيستنا يكاج فيستينة ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حق يقول الحقيقة سظم دانا فيستنا مسدوبج إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا؟ أني أشك ما إذا كان يريدني فعلا سسوم نفم. لا ما إذا كان سيكتب لي. أني أشك ما إذا كان سيكتب لي. سسوم نفم. دالي سومنه. لا ما إذا كان سيتزوجني.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 سيكتب لي. دالي، توين se ما إذا كان حقا ما إذا كان حقا سيتزوجني.